ينجلي ليلا وانا حبيت داجه في صباحا نهز غصن الياسميني لن تشا صبح الغلا وارخا حجاجه يمحي همن على صدر الحزيني وال يا ليل الهجر مثكل مزاجه يعل مثله ما يعود ولا يجيني والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ظلوعي وسط عيني والكريم يصير ذله حراجه وانت حطمت الأماني من يديني في أمان الله والدرب ازدواجه